مختار ميكانو ناس سعيدة سيد أحمد وباريس مهاريس قطربايلو والحو عرب الشب ناس العفرون تيبازا والعاصمة قولوا اي قولوا سعف خويا De heer Boemerleeuwen, de heer Boemerleeuwen, de heer Boemerleeuwen, de Ik kom erachter, ik ben al lang op zoek naar een man. Ik ga op zoek naar een خسروا الضوايا الناس ماكانش اللي يقول لاباس شكايات كيايت و تبياس على التعكاس خصو الضوايا الناس ماكانش اللي يقول بس شكايات كيايت و تبياس وي موتو على تاكسي بولوي و لويس عم فخويا قولوي Ga je gang, ga je gang, ga je gang, ga je gang,